نحن عبر الله من شعور أنفسنا الله فلا مضل له ومن يردل فلا هاذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقف ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وفلق منها دورها واسم منها رجالا كثيرا ورساءا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 وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النهار ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع كتاب ربنا إذا لفئلاء لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا ومن أراد أن يختبر حبه لله إذا لفئلاء فليعرض نفسه على كتاب الله فإن أحبه فقد أحب, فقد أحب الله ثين كلام الله صفه من صفات الله تبارك وتعالى وعليكم السلام ورحمه وبركاته حياكم الله ما ابى الرحمن حفظكم ربي جميعا وعليكم السلام ورحمه الله نسمع الى الايات تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين استجابوا لربهم الحسن وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَوْلَا أَنَّ لَهُم ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَوْ أَنَّ لَهُم فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُم ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِيهَا يُوصَلْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابَ شكرا بلغنا في قول الله جل, جل في علام إلى قول الله الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض رميعا ومثله معه فافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس النهاد وأوسعنا القول فيها بفضل من ربنا ونعم وتما قلنا بأن هذه أيضا من الدلالات على أن القرآن مثانية تتبين, تتبين الأشياء قال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكروا أولو الألباب أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وشوفونا قال قال جعل مقابل العلم العمى جعل الجهل على العمى الجهل حقا عمى وعمى وإنه يكون في في الظلمات يترد وكفى بالجهل مذمة أنها تودي بالمرء إلى نار تلفى أفمن يعلم أنما أنزل عليك من ربك الحق كمنه أعمى قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه هذه الآية نزلت في حمزة وأبي جهل حقا أن هنا سنطبق القائد القائد من جدا العلمية من قواعد أهل التفسير ان معرفه المزيد سبب النزول وخصوص النزول لا يكون مخصصا والعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم الله بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكنها نزلت في حمزة رضي الله عنه أرضاء الذي انتصل للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه كانت لها قصة في دار الندوة عندما جاء حمزة وكان يصطاد وكان, مشهور وكان مشهورا بأنه صائد الأسود فلما جاء قيل له أرأيت ما فعل أبو جهل فين فلما سمع صار ثورة عظيمة وجاء بقوسه في دار الندوة ويجلس سيدهم هذا الخبيث هذا البئيس التعيس أبو جهل فضربه بقوسي حتى أدماه ثم قال له ردها علي لو استطعت أتسب محمدا, أتسب محمدا وأنا على دينه فكانت صاعقة من الصواق المزلزلة لمكة بأسرها لأن الله أسد رسولي صلى الله عليه وسلم قد أسلم ولما قام الحيان قال أبو جهل دعوكم إني قد نلت من أخيه وكان حكيما مع جهده المركب في هذه اللحظات وإلا كانت دماؤهم ستسيل في نك باثرها والغرض المقصود بانه القول بعباس رضي الله عنهما نزل في حمزه وفي في ابي جهل فهنا التفريق بين من يعلم بان انه ما خلق الا لوظيفه وحكمه عظيمه وان الله جل جعل ثوابا لمن اتمر بأمره وجعل عقابا لمن, لمن لم ياتمر بامره قال فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق علم أنه الحق وأن الله هو الحق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن النبيين حق فآمن وأسلم وانقاذ لربه جل في علافة وفي سعادة ورشد في نهاية يوم يوم العرصات يوم القيامة في جنات ونهر في مقاعد صدق عند ملك المقتدر قال كمن هو, أعمى كمن هو أعمى عنده عمى عمى الصدور التي في القلوب عمىه البصيرة لا يعقلوا لا يفهموا لا, لا ينقاد لا يستسلموا وهو مع ذلك جهله جهل مركب يعاندوا يتكبروا يتجبروا يطغى ومع ذلك نهايته محتومة, محسومة فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها نعوذ بالله أن يخذ لها يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق؟ كمن هو أعمى هنا يستدل... يستدل علماؤنا أيضا في الآية أفمن يعلم أنما أنزل التنزيل لا يكون إلا من علو ففيه دلالة على او إثبات على علو الله دل شعلها فهذه الآية أيضا عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته هذه الآية أيضا يستدل بها على إثبات علو الله دل شعلها قال أفمن أف يعلم أن ما أنزل إليك من ربك أنزل التنزيل لا يكون إلا من علو ففيها دلاية على علو الله جل... جل في علا أفمن ما... أف يعلم أن ما أنزل إليك من ربك شرقنا الآن أيضا ن... ناسب أن يأتي بالربogية لأن المسألة مسألة كلام ومسألة تنزيل هذه الأحكام وتنزيل هذه الشرائع فهي من لوازم ربوبية الله جل في علا أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك وقال من ربك أضافه إلى الله وإضافاته إلى الله إضافة تشريف. تشريف فهو أكرم خلق الله على الله وهو أشرف خلق الله هو سيد الناس أجمعين بأبي هو وأمي قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ما خلق الله وما ذرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفمن يعلم أن ما أنزل عليك من ربك الحق فهو من الحق سبحانه وجل في فعلا القول فيه الصدق والوعد فيه يوفى به وفيه السبب والعقاب وفيه الخبر عن الله جل فعلا وفيه الكلام على الغيبيات وفيه على صوت يوم القيامة وفيه البعث والنشور فيه كل شيء ما ترك شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتى جوانب الحياتية وجوانب الإيمانية وجوانب المعاملات ما ترك شان إلا أتى به ولذلك قال الإمام الشفعي على هذا القرآن الكريم قال هذا الكتاب قال الشفعي ما من نازلة إلا وفي كتاب لا يحلها علمها من علمها وجاهبها من, من جاهبها أفمن يعلم أن ما أنزل عليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب قال كمن هو أعمى كما قلنا بأن الجهل ظلمة والجهل عمى والجهل, والجهل لا يرتقي به صاحبه وكفى بالجهل مذمة لأن أصحابه يفرون منه وكفى بالجهل مذمة لأن الإنسان يمشي غير مستنير بعلم ولا بصيرة فيهلك في أي واد يعني يقابله وقفى بالجهل مذمة أن الله ذمه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذمه وأن العلماء اتفقوا على مذمة الجاهل وأن الجهل الذي لا يتعلم بأنه من أسوأ الناس كما قال علماؤنا أن أسوأ أربعة عالم يعلم أنه عالم فذلك عالم فاسألوا وعالم عفوا وعالم لا يعلم أنه عالم فذلك عالم الناس فذكروا يعني واستفيدوا منه وجاهل يعلم بأنه جاهل فذاك عائل فارحموه فذاك جاهل تعلموه فارحموه وجاهل لا يعلم بأنه جاهل فذاك سفيه فاتركوه هذا لا يصح معه شيء والكوب المملوء لا, لا يقبل ملئه الكوب المملوء لا يمتلئ بعد بعد ملئه أفمن يعلم أن ما أنزل عليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب هنا أصبحصر وحق صبحصر وقصر في قول إنما يتذكر أولو الألباب يعني لن يتذكر لن يتقن هذه الأمثال التي يطلبها الله في الكتاب ولا يعقلها إلا ذو الألباب ولا ولا يستفيد منها إلا ذو الألباب وذول الباب صراحة إذا نظرنا فيها وأردنا أن نضخف النظر فيها لا يكون فيها إلا إلا بنقاء القلب وتهارة القلب لا يمكن للإنسان أن يصل إلى العقل وإلى تمام العقل والإتقان إلا بتهارة القلب ونقاء القلب إذ القلب في العقل وهذا الرارح الصريح الصحيح من الكتاب لأن الآيات جاءت صريحة فإنها لا تعمى الأفسار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور والحق بأن العقول في القلوب ولا يفقه ولا ولا يفقه من على قلبه الران ولا يفقه من ملأ قلبه الدغن والحقد والاحساد غير ذلك حتى ولو كان للمذهبيه حتى ولو كان للاحزاب حتى ولو كان لشيخ معين او لشخص معين او لمذهب معين او لمنهج معين كل ذلك يمنع الرؤيا ويمنع البصيره عن القلب فالاصل أن ان البصيره بصيره القلب والعلم عند القلب والعمى هو عمى البصيره بغرمه القلب قال فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أصحاب العقول النيرة الصحيحة التي التي أصلها كما قلنا القلوب الطهرة النقية وهنا حصر الله دل في علاه الفهم والتذكر والاستفادة من هذه الأمثال التي في كتابه سبحانه دل في علاه هداية للعالمين لا يعقلها إلا من نقى قلبه وطهره إلا من كان من أصحاب العقول النييرة قال إنما تذكروا أولو الألباب إنما يتطأد بذلك ذو العقول والقلوب الطهرة والتذكرة سؤدي إلى التعاظ والتعاظ يؤدي إلى العمل فيسائل في المكلف في الخيرات لسان حاله يقول وعدلت إليك ربي لترضى, لترضى قال وعدلت إليك ربي لترضى قال فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب نعوذ بالله من العمى ومن العمى ونعوذ بالله من الانحراف والحيدة ونعوذ بالله من النقص وإن حدث فنسأل الله التوبة والأوبة وسرعة الفيئة ونسأل الله الكمال ونسأل الله أن لا يعملنا بما نحن أهله أن يعملنا بما هو أهله وهو اهل لكل خير قال الذين هنا الآن أراد أن يبين الفرق بين الطائفتين قال عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته قال أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون من أولو الألباب فلو قام قائم وسأل وقال جل لي من أولو الألباب أتته الآية مفسرة الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون النساق هؤلاء أولو الألباب لكن ما العلاقة بين الآيتين قلت هنا دلالة وضحة جدا على أن الذي يعقلوا هو طاهر القلب نقي القلب وهذا الذي عقل عن ربه دلف اعلان مراده والذي الذين قال فمن يعلم أنما أنزل عليك من ربك الحق كمن هو اعمى إنما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا يقضون الميثاق اريد هنا العلاقه بين الشطر الاخير من الايه وهذه الايه بعدها إنما يتذكر اولو الالباب علمنا ذلك إنما يتذكر اولو الالباب الذين اولو الالباب هم كأن هنا القراءة التفسيرية يقال وأولو الألباب هم الذين الذين يوفون بعهد الله ولا ينقدون المساق هل علاقة بينهما؟ دول على قباله مساق مساق مساق الله بالزمان معادات ممتاز لكن ناس تاني حسن انت بالوريد لكن ناس تاني ولا يعرف عطاس نقطه العال عند الله نعم جيد حسام العمل بالمعقله وعالم ممتاز ممتاز يا حسام ممتاز يا حسام طبعا انتم عاملين جروب لوحدكم احمد فؤاد واحمد سيد وحسام وايهاب حسامه الان تخلى عن, عن عن التعقيد الذي في عقلي وال وال, وال, وال, وال, وال, وال التي التي يعني يسير خلفها واتى بما نريد نعم العمل بما علمه العمل بما عمله يعني وفاء العهد الله هو أصلا مسألة قال إنما تذكر أولو الألباب لو تذكر أولو الألباب أصحاب قلوب الطاهرة النقية الذين هم يعقلونها إذن, إذن تذكرهم هو هو الواجع الذي الذي يجرهم إلى العمل والعمل ونجاتهم منوطة بالعمل والإيمان الذي استقر في القلب لا يكون إيمانا مستقرا في القلب تط إلا إذا ترجمه أصحابه إلى, إلى عمل إلا إذا ترجمه أصحابه إلى الى عمل هذا الاصل الاصيل في هذا الباب ف فانتبهوا لهذا وهذه فيها الدلالة واضحه جدا على ان الايمان قول وعمل وهذا اجماع عند عند العلماء قال الذين يفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ولكن الذين يفون بعهد الله ما هو عهد الله تعالى يفون به الذي يفون به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق يعني الأفح أن الذين يفهون بعهد الله أعظم العهود هو التوحيد هو الله تلاف على الذين يفهون بعهد الله بتوحيد الله تلاف على ولا ينقضون المساق فإن الله وهذا وقد من قول الله تلاف على ربك أَخْذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ من قال الله تلاف على وَإِتَ أَخْذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ وِذَهُورِهِمْ وِيصْرینَ بِنْ ألفت بربكم قالوا بلى شهيدنا أن تقولوا يا مقيامة إنا كنا عن هذا غافلوا ولذلك عمر الخصاف قال مسح الله بيده على ظهر آدم فأخرج كل نسمة وقال هذه للجنة ولا أباري لكن ليس به استبلال به في قول, في قول النبي, النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي الله ذلك على برجو من أهل الكفر وأقول له أرأيت لو كان, لو كان لك ما في الأرض لنيعا ذهبا أو فرضا يعني هكنت مفتدها بك؟ قال الله منعا قال أضعبت منك ما هو أهم ذلك وأنت في صلب آدم هنا اجتدل بذلك وأنت في صلب آدم أن تعبدني لا تشرك بي شيئا أعظم العهود وتوحيد الله للشعال قضية الكون الكبرى هو أن الله على ما خلق الخلق ولا كون الكون ولا, ولا, ولا أرسل الرسل ولا أنزل الكتب ولا قسم الناس فريقين فريق في الجنة فريق في السعيد إلا, إلا من أجل توحيد الله هذه هي قضية الكون الكبرى وهذا هو العهد الأعظم الذي أخذه الله جل, جل في علاء على بني البشر وهو توحيد الله جل في علاء فاعبد الله مخلصا له الدين قال الله تعالى مرسلنا وقال لكم الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال الله جل وعلا ما خلقنا إلا والانسا الا ليعبدون قال ابن عباس إلا ليوحدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان عبد الله ولا تنيبوا الطاغوت قضيه الكون الكبرى هي تحيد الله جل, جل في علا الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق فانهم لا ينقضون ميثاق الله جل جل في علا الله ولا الميثاق وقيل قال بعض العلماء ما عادهم عليه عندما استخرجوا من ظهر ادم يعني توحيد الله عز وجل قال بل العهد هنا هو ما أمرهم الله دل في علا وفرضاه عليهم والحق بأن هذه لا هذا التفسير لا خلاف بينهما في التفسير الأول أو الثاني فإنه أنا أقول العهد الذي أخذه الله عليهم وتوحيده سبحانه جل في علا واستتمام الأمر وإتماله لا يكون إلا بالرضا بالشريعة والتشريع والعبادة لأنه لا يكون موحدا إلا أن لم يعبد الله جل على حق العبادة سبحانه جل في علا وتتفاوت النسب لكنه إذا ترك العمل بالكلية ترك هذا ينقض توحيده الذي ادعاه توحيده الذي ادعاه ينتقد بتركه للعمل كليا لأن الله رعلا خلقه ليعمل فإن ترك العمل كليا مع الزعم بأنه أقر بأولوية الله فأن تكون الأولوية هنا عنده هو فإذا قال بعمل أعمال القلوب قلنا عمل القلوب لو وجد لابد أن ينضح على الجوارح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ألا وإن في الجسد مضغى إذا صرحت صرحت جسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إذن في قول الله ذا فعلاء الذين يفون بعهد الله ولا إنقدون المثاق أهد الله ذا فعلاء والتوحيد ولوازم ذلك الأوامر والنواهي الأوامر فإسلام المرء لله ذا فعلاء أن يأتي بأركان الإسلام بني الإسلام على خمس شهادة الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلة هذا هذا أصل أصيل في هذا الباب لمن ادعى التحيط أن يترجمه بهذا الإسلام أن يسلم نفسه لله جل في علاء فأكون هنا الذين ينفون بعهد لا بأمر الله الذي أمرهم به بالواجبات التي امر الله بها وهذه الواجبات التي أمر الله بها سبحانه جل جل في علاء <تصفيق> بمثابة العهد الذي يابد أن يفي به المكلف قال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقدون المساق قال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقدون المساق لا ينقدون ما بينه بين الله طيب هل, هل هل التجاوز هل التغافل هل التكاسل بعض الشيء عن بعض الواجبات هل هذا يكون نغضي لمساق الله دل فعلَ何َرْهِ لا يكون نغضاً والنغض للمساق لا يكون إلا بترك العمل كليّة النغض للمساق لا يكون نغضاً إلاً إلا بترك العمل كلّية إلا بترك العمل كلّة هذا بالنسبة للنغض قال الذين ينفون بعهد الله ولا ينقضون المساق وهنا تفسير لقوله سبحانه دل فعلَه اندي إِينَمَا يَتَذَكَرُ أُولُو يقوم كَأِنْ سَائِلًا يقوم وأسأل ويقول من وأِسْأَلُ و سيقال له اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون المساق اولو الالباب الذين يوفون الله ولا ينقضون الميثاق الذين بعهد الله ولا ينقضون الميثاق قال والذين كل ذلك فأولي الألباب كله كلها تسير لأولي الألباب فسبحان ربي العظيم فنسأل الله إلى حلاء أن يجعلنا من هؤلاء اللهم يجعلنا من هؤلاء اللهم يجعلنا من, من, من, من هؤلاء قال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون المثاق والذين يوصلون ما أمر الله به أن يوصلوا واخشون ربهم ولا يخافون سوءا والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل اعظم ما امر الله به ان يوصل هي صله الارحام سبحان الله البلاغه نعم نعم رب العزه بون شاسع وفرق واسع بين نقطة و وع... بين وجود نقطه وبين وبين عدمها فرق بين النقد والنقص وهذا صحيح لكن لا بد نقول مع وجود الفرق بينهما قد يوجد التلازم النقص, النقص قد يؤدي إلى النقص هذا إن كان عن إصرار وإن كان عن تلهي وإن كان عن استخفاف فقد يؤدي إلى النقص إلا أن تصل رحمة الله على العبد فالله المستعان قال قال الله تعالى والذين يصلون ما امر امر الله به ان يوصل واعظم ما امر الله به ان يوصل من صله الارحام قال الله جل بر وبر الوالدين وهذه اعظم الطاعات واوجب الواجبات واصلح الصالحات واطيب الطيبات بعد توحيد رب الأرض والسماوات قال الله جل في علا وقد ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقد ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقال الله تعالى وإن جاهدك لتشرك لي ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وأيضا قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فأضحكهما كما ابتاتهما وهو اراد ان يجهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة دين الله ومع ذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم لوالديه قال الذين يفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به اي صلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهل مكة انما لكم رحم أبلها ببلالها انما لكم رحم ابلوها ببلالها وصلة الارحام واجبة وهي وهي وهي دال على على كمال الايمان الواجب سهله على كمال الايمان الواجب ولذلك الوصل هذا الوصل يكون يكون بالسلام بالسؤال كما قال سيدنا بلوا ارحامكم ولو بالسلام بلوا ارحامكم ولو بالسلام لو رفعت الهاتف او أرسلت الرساله او أرسلت الهدية فانت واصل فانت واصل وان كان الامر يتفاوت بين الكملات وبين وبين بعض النقص والضعف لكن مدام موجودا فلست بياتهم لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لكم رحم أبلها ببلادها وهذه التي حملت أبي بكر عند الله عنه يقول قومك يا رسول الله يعني تقتلهم الآن سينفعونك إذا دخلوا الإسلام قومك يا رسول الله لا أرى أن تفعل ذلك وأخذ ومال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله فالأقل في ذلك هو أن يبلها ببلادها لو كان كفرا ولو كان مؤمنا وجب ثم واجبا ثم وجب لو كان مؤمنا يجب عليه أن يصل رحمه وحتى لو قطعه الآخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ليس الواصل بالمكافئ ولذلك لما جاء الرجل يشتكد لنا سلم أصلوهما قطعوني فقال لنا لو كان كما تقول أنت فأنك تسفهم تصفر. المل أما أنت فقد بدأت حتى أمام ربك أم. ولن يدخل جنة قطع رحمه ولن يدخل الجنة صاطع رحم سلة الأرحام من أفضل أفضل أما الوصف بعد الوصف هي الوصف لمن كان أحب الناس إليه الوصف لمن كان أحب الناس إليه أن يصل ود أبيه كما ورد ان رجل عربي قدم على ابن عمر ونافع بجانبه فقام, الأعر... فقام ابن عمر للأعربي وكان له يركب على بردون أو يركب على خير فأعطاه إياه وكان معمما فأعطاه أمامته فقال له نافع إنما هو أعرضي يرضى بالقليل كأنه يتصدق عليه يعني قال يرضى بالقليل قال لا هذا كان يحب أمر ومن أبر البر أن يبر الرجل ودأ لي أن يبر الرجل ودأ لي من الصدق عنهم أيضا الدعاء لهم في كل صلاة هذا وصل لهم هذا وصل لهم يبعدا في قوله والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وخشون ربهم وأيضا من الوصل وصل أهل الإيمان وصل أهل الإيمان لأن الحب في, في الله من أعظم, من أعظم كمالات الإيمان الواجب قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى لله من الله وأحب الله وغض الله هذا الحديث جاء مفوظة للعباس وقد رفع بعضه إنما تنال ونية الله بذلك أسمى ما في وجود الحب في الله أسمى ما في وجود الحب في الله فالوصل بينك وبين إخوانك في الله لسيما رحم العلم ووصل العلم بين العلماء وطلب العلم هذا هو الأعظم ليس ياما ان الداعي للفتنه بينهم بينهم موجود من الحسد والنظر الى الغير وطلب الرئاسه وطلب التقدم وطلب التشبع كل ذلك من الأسباب القاطعه إلى الوصل فمن يعني من اشتد على نفسه فوصل فهذا بحق الذي فقد غالب نفسه ليعلوا إيمانه فقد غالب نفسه ليعلوا إيمانه والعلم رحم بين الجميع العلم رحم بين بين أهل العلم وهذا وصل عظيم ولذلك قلت دائما وأقول أبوة العلم تقدم بمراحل على أبوة النسب أبوة العلم تتقدم بمراحل على أبوة النسب فهو أولى بالوصلي فهو أولى بالوصلي والترحم والتعاء وغير ذلك اللهم أدم علينا محبة في الله اللهم أدم علينا محبة في الله توريت ايوه كريم نعم <تصفيق> اللهم اده عين حبه في الله فهي اسما ما في الوجود فنقول هذا أيضا مما امر الله به اي يصل فقلوا هنا الذين يصلون من قطعهم ولذلك اعرف من الطلبه من من يستدعي من يستدعي وفاء وصل شيخه وان اساء اليه وان تعدى عليه وان حدث ما حدث يقول وصله واجب والجاء متفكر وان كانت متلازمه وهذا الحق وهذا هو الحق والوساء من الإيمان حسن العهد من الإيمان في هذا ما الباب وأعظم من تفي له من كانت له النعمة عليك من كان له الإحسان عليك يطوق يطوقك إلى يوم الدين جلس الشفعي بين الطلبة بين التلاميذ دخل عربي تعرفون العربي لم يعبأ به الطلبة فقام الى امام محترما موقرا هذا العربي وكان قد ندرج له فقبضها فقال يا يا امام انه ما تفعل قال هذا علمني حرفا سيرته وسالت عن الشغار فقال من شعر الكلب وتوعن مثل الشافعي يعني لا يفوت هذا لغة لكن شوف هو الحفظ هذا الوفاء هذا هذا الحر هذه النفس الأبية الراقية الساميه التي ندرت في, في في الأولين فانعدمت في الآخرين وإن شاء الله ما تكون قد انعدمت لأننا السلام قال أمتي كالمطر لا يدر الخير في أولها أم, أم في آخرها الغرض المقصود قام الإمام الشفعي فبجل هذا الرجل ثم قال الكلمة المشهورة تقطب بماء الحياة تقطب بماء العين بماء الذهب قال قال الحر سبحان الله الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة الحر أما الجاهد فلا مكان له ولا مجال له للسعاده ولا ولا مكان عند النبلاء الاخيار الرفاعاء لهذا لهذا الجاحد وجاحد بها وساقط في ظلم وعلو الجاحد ساقط في كل احواله الجاحد ساقط في كل احواله قال الحر يحفظ وداد لحظه وتعليم لفظ الحر يحفظ وداد لحظه وتعليم لفظ ولذلك يعني كما قال الشاعر بعض اشعاره وأنا لا أحفظها الآن ولا أستحضرها لكن أستحضر المعنى بأنه وإن أساء إليك فلحفظ الود يعني لا, لا, لا تخاصمه لحفظ الود لا له ممكن أن لا يستحق ذلك ولكن لحفظ الود ولا لا على نفسك عن أمر الغرض المقصود بأنه قد قال الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة نسأل الله أن نكون من هؤلاء وإن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرد هذا هو الوصل وصل طلبة العلم للعلماء وإذا إذا رأى عيبا سطره وإذا رأى خيرا نشره وإذا, وإذا ارتأ علما فوق هذا العلم نصح وإذا, وإذا دعا جمع وشمل لعلمائه كان الإمام أحمد من الوصل والوفا بمكان فكان يقول كنت أسجد وأدعو للشافعي كنت أسجد وأدعو لأربعة وقال لكذا وذكر منها منهم الإمام الشفعي وهو أول وسيد هؤلاء الإمام الشفعي عبد الرحمن يقول ما سيدت سجدة لله إلا ودعوت للشفعي لأنه كان متسببا في كتابك الرسالة أي حد سعيد القطان كان يقرأ الكتب الشفعي وكان شفعي المذهب وكان يقول والله ما تركت صلاة إلا وانا أدعو للإمام الشفعي وكان الشعبي يمر بشيخ أخذ منه حديثا وفاءا فقل ردد علي حديثك أشوف هو وفاء ووسط لشيخه ولعالمه الإمام البخاري رغم حسد وحقد, وحقد شيخه عليه فإنه لم يغفر عنه حديثه ولم يسقط حديثه بل استفاد وأفاد الناس بحديثه هو حسد البخاري بالحق أنه حدث حسد البخاري لما دخل البخاري إلى النيس بور أمر الناس بسماعه لكن إن فضى الناس من حوله فزمعوا له فقام فألب عليه الأمن فألب عليه ان امير وانب عليه يعني السلطه على الامام البخاري وقال انه يقول بانها بانه يقول بخلق القرآن وهذا كلام باطل والامام البخاري لا ناخذ بذلك غفر الله للامام يحيى ابن الزهري ومع ذلك كان الإمام الأخري يروي عنه في كتابه ما أسقط حديثه شوف وفا, وفا ومعرفة معرفة منه بقدر هذا العالم الجليل أيضا ولأنه عالم ولأنه يعمل لدين الله لرفع لا والمسألة أن تكون الرأي مرفوعة والمسألة أن يتعلم الناس هذا العلم وهو وعاء للعلم فلا يسقط أبدا لا يسقط ولا بد من الاستفادة منه انظرنا الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وصلوا, وصلوا أهل العلم أفضل الوصل وأعظم الوصل وأرفعه وأثماه وأرقاه وأنقاه ان صدق صاحبه فيه وما يفعل ذلك إلا الرفعاء النبلاء فوصل أهل العلم ينزل تحت قول الله العلا يصلون ما أمر الله به أن يوصل وهذه أيضا من فعل أولي الألباب وهذه من فعل أولي الألباب أن يصل شيخا وأن يصل معلمه أن يترحم عليه أن يترد عليه أن يتجم له أن يبين صدله في كل مجلس ويقول تعلمت عليه وهو الذي قد حطني وقد, وقد دفعني وقد سار معي على في طريقي وقد يسر لي الطريق لابد من لابد من الاعتراف بهذه الحقوق أنت الآن ترى, ترى زمنات يعدب فيها المرء عجبا عظيما بعدما يسبونه بعدما يعني يشددون في التنطيس من قدره حتى ينفض الناس من حوله يأخذون باستواناته فيستمعون لها يتعلمون منها ويتصدرون للناس معلمين أغبياء سفاء مفاهموا أن البركة بنسبة العلم لأهله وإن الله يأبى عليهم أن تكون لهم بركة أو لهم فهم أو يكون لهم من التأثير بحل الحوال إلا أن ينسبوا العلم لأهله مادمت قد جحدتم فالدنيا بنسرها عليكم لست لكم أذكر عندما كنت أرد, أرد على ممضوح سعيد وهو الكتاب الطبع بفضل لا للفعلاء وكان معي طلبة العلم بعض الإخوة الأفاضل الأنادد أخذها وفرغها المهم أنه توني به ونزل كتابا ردا على منضح سعيد لأن منضح سعيد تطاول, تطاول على الجبال الشاهقات والقزم والنمل لا يصل ولا يؤثر في مثل هذه الجبال لكن أردت فقط حتى يعني أبين أيضا إنصافا لأن الرجل عنده, عنده كم من العلم عنده بعض التأصيلات العلمية التي يمكن أن ينبهر بها الأغمار الأغرار وأيضا حدثاء طلبة العلم ممكن أن ينبهروا بها فيقصون في صفه وهذا حق لأنه عنده أصول علمية فبينت ذلك إنصافا انا في الكتاب ورضت عليه يعني الواحده والاخرى بفضل الله لا نافع الله ليتنا نستطيع ان نصورها ونوزعه على الاخوه في الرد عليه هو الكلام في العمل بالحديث الضعيف انه حابه يعني بين كثير جدا في المقدمه انه منزل كتاب سته سته اجزاء في تفصيل الاحاديث تقسيم الحديث لحديث وضعيف وإن كنت انا يعني أقول بأنه ما كان داعي لهذا التقسيم و و وإن كنت قزم بالنسبة لشيخينا وشيخ مشايخنا مجدد لهذه الأمة أمر دينها لا يمكن أن أضيع عمل وهباء منثورة وأنا أخذت العهد على نفسي وفاء لجميع مشايخي أو مشايخ مشايخي أن أبرز كل ما عندهم من العلم فقطعت سلسلة كاملة موجودة في النت فيها بين الألبان والفقهاء حتى لا يترفع أحد ضئيب لا يفقه في العلم لا اعرف قدر هذا العالم النبيل ويقول هذا لا يتكلم في الفقه ما يتكلم الا في فقط هذا هذا من التنطع ومن الس... يعني انا ما اريد ان اكون طويلا اللسان لكن هذا من التنطع ومن التعدي على النبلاء الرفعات فكنت بنصفا ااتي الى الطه اخذ كتاب الطهاره كليا وان شاء الله الله تعالى يعني ييسر لي الاشكال كل الاشكال ادعو الله تعالى يرد علينا مساجد انا أدعو الله جل وعلا ان ييسر لنا امرنا يعني نط في المساجد والله والله لكن تترد المسائل الثوابه فيها من ذنوبنا اكيد ومن تقصيرنا وطب نبقى فيها بإذن الله حتى حتى ننتهي من كل ما علينا من عهده وهذا من باب الوقت لهؤلاء النبلاء والرفاع ولا ولعلها حسنه واحدة يرضى بها عنا ربنا فن يعني ننجو من عذاب يوم القيامة وما اثر السيئات التي يمكن ان تكون مهالك بالنسبه لنا لكننا نحتسب الاجر في الوفاء لهؤلاء النبلاء قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل فمن الوقت كما قلت رددت عليه في هذا الباب لأنه كان يأخذ من معين الألباني هذا الشهد الذي أريده يأخذ من معين الألباني ويستفيد من كتبه ويتعلم هو نفسه الذي قال بذلك حتى لا يقال أنني ادعيت عليه هذا هو كان يقول بذلك وهو الذي أخذ هذا الاستفادة من كتب الشيخ الألباني من السلسلتين وغيرهما من الكتب يستفيد وع ذلك يعكر يأخذ من المعين ويعكر لا عكر, عكر الله عليه بعدما عكر لأنه لم يعكر أبدا للنبع الصوفي بحيء من الأحوال وكتب وطلح انبرة وكان قلبه قلمه قلبه مبريا جدا ومع ذلك لم يؤثر ولم نجد له انتشارا ولم يجد, ولم يجد لها قبولا نسبة العلم لأهله بركة نسبة العلم لأهله لا ليس لكل أحد يتعلم الأحد ثم يلغيه ويقوم للناس يقول أنا ابن جالة وطلع السنائب وليس, وليس كل من تشبع بما لم يعطى سيصدره الله للفعلية المسألة مدارها فوق العرش ليس تحت في الأرض وإن جمعت الجيوش بأسرها يصفقون ويصفرون ويزعمون بانك انبل الناس اعلى الناس اقوى الناس واتقى وكل ذلك المسألة ان لم تكن فيها فيها الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاصل من, من السماء فلا تجد لها صدى بحال من الاحوال لا تجد لها صدى بحال من الاحوال بحال من الاحوال فالغرض المقصود هذا هذا الوصل من الواجب من الوجوب بمكان وصل العلم من أفضل الطاعات وصل وصل اهل العلم من اقرب القروبات ومن ومن اصلح الصالحات والذين يصلون ما امر الله به ان يصلوا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب فوالذين يصلون أيضا الطباط هذه بالثانيه والذين يكون معاه ذو ولا ينقضون الميثاق يصلون ما أمر الله به ان يصلوا الله تعالى أمر بالوصل للأنبياء وأمر الانبياء بالاخذ بالميثاق الذي أخذ الله من الانبياء في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ودندن حول هؤلاء المتنطعون حول هؤلاء الذين يتنطعون يحاولون جاهدين طمس معالم الدين وثوابت الدين الذين يقولون بأنه من آمن من وحد الله وآمن بأي نبي فهو في الجنة كيف وقد قال الله جعله كذبت قوم نوحن المرسلين كيف كيف وقد قاله كذبت عاد المرسلين كيف كيف وقد قال الله جل فعلا وهنا الشاهد الذي أريده وقد قال الله جل فعلا وإذ أخذ الله مثاق النبينا لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرون قال أقرأتم وأخذتم على ذاركم إصري قالوا أقرأنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك, فأولئك أمور فأسقون قال النبي صلى الله والذي نفس بيده لا يسمع به من هذه الأمة��ي اخده wheels ولا مصيراتهم ولم يؤمن بذي جئت به إلا كان من أصحاب النار فالوصل هنا وصل للأنبياء وأعظم الوصل والوصل لنبينا صلى الله عليه وسلم الإيمان برسالة محمد رسالة صلى الله عليه وسلم بالعموم من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أية الرسولو الأني رسولناك قال, قال وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ولذلك قال ربما فضلت على الأنبياء بست وذكر منها وكان كل نبي يبعث في قومه خاصة وأرسلت أو قال وابعثت في الناس عامة وابعثت في الناس عامة فلابد من الإيمان أيضا بعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولابد من القياد والاستسلام لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تعارض بالعقول الخريبة إذا جاء نهر الله بطل النهر معطل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم رسالة من أمرهم لذلك يعني زينب زينب فازت وحازت الفضائل بأثرها بمجامعها بجوابها بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنها انقادت وأقرت بالآية عندما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد قالت زيد من؟ قالت زيد, زيد محلثة قالت لا مولى من المواري انا ويا حسيبة نتيبة لكن لما, لما, قرأ عليها الله لما قرأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم قول الله دلت على وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم قالت سمعت وأطعت ماذا حدث قالت قالت مترفعه على الازواج النبي صلى الله عليه وسلم زوجوا الله من فوق سبع سماوات فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها لكي لا يكون عنا حرج الى اخر الات الغرض المقصود هذا أيضا من الوصل العظيم والوصل للنبي صلى الله عليه وسلم الوصل لنا في بحفظ الاوامر والانشاء عن الزواجر والوصول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم باستناد السنه واتباع سنه صلى الله عليه وسلم وللانقياد لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم والتحاكم الى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الوصل الذي أراده الله جل في علاه وكلما استتم وكمل كلما ارتقى المرء ارتفع وكلما كان فيه من النقص كان فيه ما فيه من النقص والعقاب اعوذ بالله من النقصان ونعوذ بالله من الرذلان قال الذين الذين يرسلون ما امر الله به ايوصر ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب قال قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب خشة الله, الله لفعلها قال يخشون ربهم قال ويخافون سوء الحساب غير هنا تغاير بين الخشة والخوف الحق الخشة والخوف إذا اجتمع السرق والاسترق اجتمع أسألكم ما الفرق بين الخشية والخوفة الخوف والخشي آسف ما الفرق بين الخشية والخوف المفروض يعني الإجابة تكون سديدة أنتم بهذا يعجباتي إيدة لكن ليست فيها صائبة يعني بسرعة لأننا نختم الآية وسأغذب قريبا لا كالتفريق ما أنا أعود ألا أعود لكن ليس بالتفريق ك... ليس... ليس كايمة نعم حقبا نخشى تكون مع توقير وتبجيل وتعظيم وعلم الخشيه تكون بالعلم تكون مع العلم فالخشيه تكون عن علم وتوقير وتبجيل والخوف لا يكون كذلك الخوف ليس كالخشيه لكنهما إذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا قال ويخشون ربهم ويخشون ربهم اغلبها اذا اجتمع الخوف مع الخشيه كان كانت الخشيه بالغيب والخوف أيضا في استحضار ما يكون المثور بين يده الله جل جل في علا ولم مر الشعب فقال يعلم قال انذر ما تقول إنما العلم الخشي إنما يخشى الله من عباده العلماء نسأل الله أن يجعلنا لمعا من هؤلاء ويغفر لنا الزلات والسقطات والهنات قال ويخشون ربهم ويخفون سوء, سوء الحساب قال ويخشون ربهم لأن الله هذا اللي في علا إذا, إذا, إذا غضب إذا غضب انتقم وإذا انتقم لا محل يعني احتمال انتقام الله فلما آتفون انتقمنا منهم وانظر كيف أنهم عن فرعون وعن قومي لما أغضبوا الله دل في علاه انتقم منهم وكان شر انتقام وكان شر انتقام سبحانه جل جل في علاه طال ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ويخافون ويخافون سوء الحساب وقلنا بأن سوء الحساب يعني قد ذكرناه أمس أعتقد او أول أمس عندما تكلمنا على سوء الحساب قلنا بأن سوء الحساب مع هو, هو, هو الشدة والتقريع والتوبيخ ذوق إنك أنت العزيز الكريم توبيخا وتقريعا وأيضا إهدارا للكرامة واستهزاءا بهم جزاءا وفاقا وأجرا وأجرا تباقة وأيضا نقول سوء الحساب هنا عندما, عندما, عندما, عندما إذا, إذا تكلموا لا يسمع لهم قال وإنجدلوا وإن لا يسمح لهم قال, قال لا, لا تختصموا لدي وقد قدمتوا إليكم بالوعيد لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم يوم القيامة لا ينظر إليهم نظر الرحمة ولا يزكيهم فلا تذكية لهم بحال من الأحوال ولا نزاية لهم بحال من الأحوال ولا يكلمهم كلام رحمة بل هو الكلام الذي فيه شدة والتقريع والتوبيخ هذا سوء الحساب قال اخشونا ربهم ويخافون سوء سوء الحساب نسال الله جل في علا ان يجعلنا من هؤلاء الذين يفون عهد الله ولا يقضون المساق والذين يصلون ما أمر الله به ايوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ونسال الله ان يكتب لنا الذات والحق بان من من يعني من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل فلا بد للمرء أن يكون بجناحين جناح الإيمان يكون بجناحين جناح الخوف الرجاء نسأل الله للأسؤال أن يحفظك الشيخ أحمد ونسأل الله أن يحفظكم جميعا نسأل الله للأسؤال أن يجعل ذلك في موزين حسنات وأن يعلمنا وأن ينفعنا وأن ينفعنا ومعلمنا ونجعل مما يتعلم ويتعبض وانشه ذلك بين الناس الفوائد المصنبطة فضل العلم فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى حس العهد من الإيمان الوفاء من الإيمان فضل فضل الخشيية من العقل الاستعداد ليوم الرحيل هذه الخمسة من العقل الاستعداد ليوم الرحيل الله أكبر لو فيها سئلة فضل الله أكبر الله. شركات التأمين عندنا تأمين تأمينان تأمين تجاري وت... وتأمين تع... تعاوني ان كانت الشركة هذه تقوم على التأمين التعاوني حقاً ومتجرة فيه فهذا صح وأغلب الشركات على التأمين التجاري وهو لا يصح لأنه مقامرة وربة وغير ذلك بيانتها أنا في سات المجلسير عندي بيانت كل النقاط التي تبين الحرمة كما قلت فيها, فيها جهالة وفيها مقامرة شما سيدنا محمد عزمي. نعم امين جزاك الله خيرا حديث ابن مكتوم في السلام في الصلاه ما به نعم نبي اسلام بسم الله ذكر نبيه أحمد تذكرني به ما تذكره هتذكره إن شاء الله وأخبرك هل لك أسئلة أخرى الأسئلة انتهت سواء السلام عليكم هل انتهت الأسئلة؟ تم هنا التقديم ذاتنا خيرا احبكم في الله وحكى اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته